ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهن قل لله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمنى النساء تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما